استعين إهدي الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورضوا. مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا أبد أن عليه وجعلناه مثلا لبني ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للسات فلا تمتعن بها واتبعون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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مظالمين ونادوا يا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا فَإِنَّ مُبْدِئَ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ولجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم